بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مائة جلدة. الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مشرك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ أَفَجِلْ لِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأتوا في أربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو لهم شهادة أبدا فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو لهم شهادة أبدا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 اصْلَحُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْأَوَائِلَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا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 ويدرئ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرئ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب من الإثن لكل منهم مكتسب من الاثم لكل من منهم مكتسب من الاثم والذي تولك له منهم له عذاب عظيم والذي تولك له منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما قول هذا الفميل لولا جاءوا عليه باربعه شهدا لولا جاء عليه باربعه شهدا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 165. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا 166. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا فَهُمْ لَهُ بِآلَتَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا ذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا غدان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله ويبين الله لكم الآيات. ويبين الله لكم والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم اخيرا والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر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 ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع النعيم، والله سميع النعيم، ولا يأتيل الفضل منكم والسعة أيه. أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. والله غفور رحيم.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 الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات العلو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبيثين والخبثون للخبيثات الخبيثة للخبيثين والخبثون للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا انما الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإلا تجدوا فيها أحدا فلاتدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلاتدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا وإن قيل لكم هو أزكى لكم. هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح أن 122. ويدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم 123. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 124. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 125. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 126. فروجهم ذلك أذكارهم. ذلك أذكارهم. إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالَّذِي أَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَأَرْجُمَ قُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أو أبنائهن وراء يمدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبادهن لا يرئوا للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن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 وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله. اَيُغْنِيهِمْ مَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغنيهم الله ان فضله والذين يرتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والذين يرتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم وعلمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا حصنا لترتغوا عرض الحياه الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا حصنا لترتغوا عرض الحياه الدنيا وَمَن يُكْرِهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Allahu min qabili kum wa mu'ayyza lil muttaqin. Allah نور السماوات والأرض. Allah نور السماوات والأرض. مثَلُ نورِهِ كمشكاتٍ فيها مصباح. مثَلُ نورِهِ فيها مصباح. المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دريي، يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب ذري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم.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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَزِدْهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدْهُم مِّن فَضْلِهِ لِيَزِدْهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدْهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 أمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حتى سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج فِيهِ مَهْجُومٌ مِنْ ثَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بعض إذا أخرج يده لم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 كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه. كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه. والله أعلم بما يفعلون. والله أعلم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض. والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يألف بينه ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله ألم تر أن الله يزجي سحبا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 فترى الودع يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء وعن من يشاء يكاد سناب رفه يذهب بالأبصار يكاد سناب رفه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ريلين ومنهم من يمشي على أربع فمنهم من يمشي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 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقنع ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا رَسُولُهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا هَدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوكَ عَفُونَ أَن يحيي الله عليهم ورسوله أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمُ ارْتَابٌ أَم يَخَافُونَ أَن يحييَ الله عليهم ورسوله بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 177. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 188. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ومن يطع الله اللَّهَ وَيَذْقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمُوتَ لَيَخْرُجُنَّ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمُوتَ لَيَصْرُخُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا قُل لَّا تَقْسِمُوا وَاعْتَمِرُوا مَعْرُوفَهُ وَاعْتَمِرُوا مَعْرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَضِيعُوا تَهْتَدُوا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 وَاللَّهُ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 وأقيم الصلاة وأأت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. وأقيم الصلاة وأأت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا مجزين في الأرض. لا تحسبن الذين مكثوا معجزين في الارض وما اواهمنا وناواهمنا ولا المصير ولا المصير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 منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض. قوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ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 والله أعيم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقواعد من النساء التي ك حن فليس عليهن ينحون أي يضن سيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير اللهن وأي يستعففن خير اللهن والله سميع الناليم والله سميع عليم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 أو بيوت أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم. أخواركم أو بعوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل من منهم واستغفر لهم الله فاذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ. وَيَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض وَالَّذِي يَعْلَمُ مَا أَن تُم عليه, عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ والله بكل شيء عليم